och <try> كما تهدى شهور حمل الهوى لك كله إن لم تعنه فمن يعنى الهوى لك كله إن لم تعنه زمان يعين فمن يعين بيني وبينك في الهوى سبب سيجمعنا متين بيني وبينك في الهوى سبب سيجمعنا ridu ar-ruhu min ya bihi ma ma La la multimodb i den är uppe den är uppe